كواكب وحصن من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملائِ الأعلى ويُقذفون من كل جانب لحور ولهم عذاب واصب إلا من قطف الخط فتفت بعد شهاب كاب فاستفتهم أم أشج خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيل لازل بل عجبت ويسقروا وإذا بكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسقرون وقالوا إن هذا إلا سحر مَا لَهُم مِّنْ عَذَابٍ عِظَامٌ إِلَّا لَمَذْعُون أَوْ آغَاوَنَ الأَوَّلُونَ قُلْ عَنِ الْأَمْرِ فَإِنَّ مَن هُوَ سَجَرَهُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى خراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون